بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين حنايش حاجة في الأحكام ولا ما منقشة. توي الأسبوع جاء يتكلم عن تعريف التزويد. تعريف التزويد. ان شاء الله. حنسو حي. آه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ما معنى كلمتي سنوان وقنوان؟ وما افرادهما وما مثناهما وما جمعهما صنوان وقنوان الافراد صنو, صنو وقنو صنو وقنو وهما كلمتان مترادفتان لفظان مترادفان الترادف الاتحاد في المعنى والاختلاف في اللفظ يعني المعنى وحدة لفظان مترادفان معناهما واحد لكنهما مختلفان صنوان قنوان أو صنو وقن والفرق الصاد والقاف فقط يعني صن وقن والمعنى دلوقتي. نعم ويغطبا صن وقن وهو تنويل بعض الحركة صن يعني تنويل حركة زي محمد وعلي لا أنا أقول حاضر بالراحة بس أنا أقول لك هو, هو المفرد صن صن وقن معنى المثل والشبه تقول فلان صن فلان وقنه اي مثله في الخلق في الدين في المعامله صن يعني اثنين واحد توامان يعني او توام طيب المثنى والجمع المثنى والجمع متحدان المثنى صنوان وقنوان والجمع ايضا صنوان وقنوان هنا يأتي سؤال إذا كان مثنى هما كجمعهما فكيف مميز بينهما تمييز نوع دم الزاي قال بالاعراب ياسيد بالاعراب يعني المثنى يعرب بالحركات بالحروف اسف يعرب بالالف رفعا والياء نصبا وجرا فتقول هذان الاخوان صنواني او قنوان صنوان خبر مرفوع علامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هكذا يقرب مثنى اما هو مثلا محمدان او الطالبان مجتهدان المحمدان مجتهدان محمدان مبتدأ مرفوع مرفوع بإيه قال بيبتداء لأن العامل ده اللي بيعرض إما يكون لغي أو معنوي أم نقول مثلا حضر محمد محمد فاعل مرفوع بالفعل قبله حضر لكن محمدان مرفوع بالابتداء يعني هو رفع نفسه احدش حدش رفعه ابتداء علينا رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد واضح هذان اخوان صنوان او قنوان طيب رأيت اخوين صنويني او قنويني رأيت فعل فاعل أخوين مفعول منصوب على تصبيه الياء يعني عن فتحة صنوين بدل عصبيان من صنوين منصوب بالياء برض صنوين أو قلوين فتقول سلمت على أخويني صنويني او قنوين جرب الياء أنه. ان المثنى يعرب بالحروف بالالف رفعا والياء نصبا وجر لكن جمع التكسير طبعا يعرب بالحركات بالضمه رفعا الفتحة نصبا الكسرة جرا والقرآن الكريم لم يأتي بالمفرد بصنو ولم يأتي بالمثنى صنوان لكنه أتى بالجمع قوله تعالى نظره ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان مرفوع بالضم ومتكسير صنوان مجب الكسرة. وثم أيتو إخوة صنوانا وقنوانا وهكذا. طيب أسئل يقول بين حكم النون الساكنة مع الواو. قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم وقوله تعالى نور والقلم بداية نعرف ان الحرف الحرف له اسم وصورة وجنس هناك علاقة بين الإنسان والحروف منها ما نقول عنه الآن كما أن الإنسان له اسم يعرف به ثلاثي وله جنس ادمي وله صورة كذلك الحرف له اسم وصورة وجنس. ازاي حاول مثلا كتب كتب أتهجأه دي أتهجأ كتب المكاف فتحك تا فتحة ك ت فتحة ت ب فتحة ب كتاب عند كل حرف قلنا ثلاث كلمات كاف فتحة ك الكاف دي اسم الحرف اذا اردت ان اذكر اسماء الحروف اقول الف باء تاء ثاء كل حرف اسم ثلاث حتى عندك مثلا حاميم م حاميم أصلها طا ط ه ه ر را يا يا الحرف اصل اسمه ثلاث اذا كاف اسم الحرف فتحة الصوره اللي عليها الحرف ك مفتوحه طيب ك الجنس اما نعرف اجناس الحروف ناخد دالنا عندنا في اسماء واجناس الاسماء ثلاثيه خلاص من الف داء الى الى ياء لكن الاجناس حرف واحد حول ا ب ف كده آ ب ت ف ج ح خ مش هقول ب ألف باء هاي بحرف ها حرفها بس جنسه الجنس كده القرآن الكريم نزل بهذه الحروف التي تكتب بأجناسها تكتب بأجناسها وتنطق بأسمائها يعني عندنا البقرة تنطق البقرة آ لا ما جنس نطق غير كده ألف لام حروف ثلاثية أسماء الحروف كتبت بالجنس كهي عص كما يقولون كهي عص أجنس حم عصق أي, أي نص أجناس. فالحروف دي منقطعة في البقرة ورخواتها كتبت بأجناسها، بأجناسها، وقرأت بأسمائها، إعجازا للقرآن وإعجازا نواما رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزه إعجاز ومجزة، إعجاز قرآن ومعجزه نووية، إعجاز قراني، وكان الله عز وجل يقول العرب هذا القرآن وهذا الكتاب من حروف من حروفكم الفلامم وهكذا من حروفكم معجزة نبوية وكان الله يقول لهم هذا النبي خاتم نبي الأنبي ما خط بقلم وما كتب في صحيفة فكيف يأتي بهذه الحروف كتابة أجناصا وقراءة اسماء وبمد وغلة وتجويد كيف وهو امي ما علمه أحد وأنتم لا تشكون في أميته ولكنه قال ذلك طيب نرجع على سؤالي نبنا حبيت نوضح الأول عشان خاطر نعرف القصه كلها يا سين طبعا مكتوب يا س يا يا اصلها يا اذا عند حكمه تخفيفا اصلها يا بقت يا يا نطق لكن كتابه يا س وفقاً سين أصبح ماء الآن من كلمة ياسين الميم ساكنة ملفوظة أنا بلف حواليه عشان الحفظ يثور كويس الميم ساكنة لكنها ملفوظة غير مكتوبة طيب هنا القراء اختلفوا في هذه الميم هل يذعوها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا سيل والقرآن الحكيم ولا نقول يا سيل والقرآن اختلف من قرأ بالإظهار نخذلنا من قرأ بالإظهار أخذ بالرسم وأن هذه النون ليست مثبتة في المصحف إذن فلا حكم لها نقول ننقر بالإظهار بالإظهار أخذ بالرسم أخذ بالرسم وأن هذه النون لا وجود لها ما تبرها شبا شموجودة خيب ومن قرأ بالإضغام أخذ باللفظ لأنها نوم ملفوظة لا مرسومة فالقراءة بالإضغام أخذنا بالنوم اللفظية ملفوظة ياسين من قرأ بالإضغار أخذ بالرسم وعليه بالرسم واضح له التلقى ده لفظا لكن في المصحف ايه المصحف، مصحف غير غير كتابة، وإلا كان لو كانت ياسين كده أصلها ياسين، ما كانش حصل فيه خلاف القراء كان أضخم خلاص من سكنه وعذابه. لا خلاف. أنا بشرح لكم صح ولا الكلام بتاعي يمكن مش واضح سوية. لكن بصرح لكم ليه الاختلاف ليه الواسيين والقرآن والظهار ليه عشان نعرف السبب سبب ان هذه النوم ليست مثلتة مصحفا بتلقي حاجة ولذلك احنا قلنا ان التلقي يمثل هذه الامور عشان نعرف ان تلقي شيء والكتابة شيء لان حارف نصحف حول اسم ياره مهم ياسف يسف لكن في أخي ياسيم فالكلمة دي دي فيها اظهار وإضغام عاديم بس رفت مع التالي إضغار وإضغام إضغار ليه أخذ بالحب بالرسم أخذ بالرسم إضغام أخذ بالله عليه فإن الحفص فيها الادغام والاظهار الادغام والابصار لتنصح أخذ ذلك لكن في حاجة وأه في حاجه إذا قرأت بقصر المنفصل لا تدغم خذ ننصح دائما يا أبنائي بارك الله فيكم ننصح دائما بالقراءة بمد المنفصل احرصوا على مد المنفصل ليه لما المد اي حكم مختلف في وجهين يصح مع المد يعني مثلا عندك في سوره البقره والله يقبض ويبسط فيها ص صاد او شيء مثلا ضعف وضعف واحد يقول لي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كلا اذا بلغت التراقي يقصره كلا اذا بلغت التراقي وقيل مر وقيل من راق خطا خطا ليه ليه القصر ليس معه سكت هتقرا بالمد اسكت او لا تسكت تغرب المد يقول القراءة بالمد المنفصل تخرجنا من المآذق او المحاذر ولا نقع في خطأ سين صاد سكت ترك سكت صح لكن مع القصر من يقرأ بالقصر لابد أن يدرس الأحكام أو الأوجه الممتنعة حتى لا يقع في لحن خفي طيب السؤال يقول تكلم عن القسم الثاني من قسمي الإضغام بسم الله الرحمن الرحيم ياسم والقرآن الحكيم والقلم قلم الغار لكن لو وقفت خلاص وقفت مش الغار ده فوقفت هذا الكلام مع الوصل وظهر واضغم وقفت خلاص وقفت فصلت النوعا ما بعدها وخلاص وقفت السؤال يقول تكلم عن القسم الثاني من قسمي الادغام القسم الثاني الادغام بغير غلة وله حرفان وهنا اللام والراء الباقيان من حروف يرنبون الستة إضغام غنة أخذ أربعة ينمو بلا غنه ياخذ اللام والراء فإذا اتى أتى حرف لام أو راء بعد النون الساكنة والتنوين فهذا ادغام بغير غنة اذا اتى لام حرف اللام او الراء بعد النون الساكنه والتنوين فهو ادغام بغير غنه لقد علمنا ان الادغام لا يكون الا من كلمتين فإن هذا القسم ادغام بغير غنه له أربع صور اربع صور صورتان في النون ومثلهما في التنوين النون مع اللام نح من لده من نار نح من ربهم التنوين مع اللام نحو اكل اللما ومع الراء نحو غفور رحيم سين عرف الإقلاد لغه واصطلاحا مع بيان سببه وصوره الإقلاب سؤاله ثلاث عناصر التعريف السبب الصور الحكم الثالث من أحكام النور الساكنة والتنويم الإقلاب ولا يكون إلا فيهما الإقلاب لا يكون إلا في النون الساكنة والتنوين وهو لغة أي الإقلاب يعني لغة تحويل الشيء عن وجهه تحويل الشيء عن وجهه إقلاب واصطلاحاً جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء فالإقلاب يتحقق بأمور ثلاثة. بأمور ثلاثة الأول جعل حرف مكان آخر يعني قلب النون الساكنة والتنوين مينا مع الباء ثم من الغنه قلب النون م بعده غنه من ثم الاخفاء هناك كلام كثير بقى في الاخفاء ده ويقول لك فرجه شتشتيه هو مش فرجه وكلام كثير جدا في هذا الأمر يعني احنا تعلمنا زمان صغيرين علمونا كده من بعد من أفل بؤ كده خالص تعلمنا هكذا ومع ذلك لما ناقشنا الشيخ عامر الله الحل عامر عثمان وقال انتم تقولوا من بعد قلبتم النون ميم صحيح وعملت قلنا فأين الاخفاء أين الاخفاء الاخفاء عبارة عن عن فرجة خفيفة جدا يعني لا تظهر في النطق من شو بقى من, من بعد لا فرجة بمقدار ما تفوت فتلة صغيرة رفيعة من شفايفك او ابره يعني من شفت الوضع ازاي من بعد لا اسمعني وما وانش اقفاء اعملت ومن بلغ اضغط لكن بدون كز من كز يعني من كده من الاخفاء ما اعرفتش خلاص ومن بعد الاطلاق افضل لمن يعرف الفرجة يعني لو ح... حيبالغ فيها لا الاثباق افضل خلاص من بعد رجح نفسك الفرجة لمن كان ضابطا او يقول من كان حاذقا عند دقة هيرى شان ازاي لكن لو لوش هربح ويشور المنظر كده يطلق احسن من اطبق لا شيء عليه لانه ايه لانه اتى بثوفة الاقلاق يعني قال ابنون مين وعمل غنة خلاص ووجه عام كذا فشيخنا علمونا اطباق اطباق لما اتنعشنا قلنا خلاص خلانا نعمل فرجة دي الخفيفة حنعملها خلاص ما فيش من بعد تكون صح على كل حال الإقلاب طبعا سببه إباه إيه سببه قال لك النوم مع الباء طبعا من الإخفاء يسمونه إخفاء شفاء لفظي الإخفاء شفاء لفظي لأن الإخفاء وقع على الميم اللفظية اللي أصلاها نوم خلي بالك النوم مع الباء إذا أظهرت كان النطق غير سوي مش حل كل من بعد عليم بذات الصدور والقرآن جميل لانه كلام الله عز وجل الله عز وجل متصل عن كل نقص يعني ما يعني مستحيل عليه كل نقص إذا ما عليهم هم بذلك تنفعش نفق كده مش حلو يعني طيب حاول نبع أدغل فالإضغام يغير معنى الكلمة ممتعش الإضغار ولا إضغام ممتعش هذا فالقلب هنا لأن الميم والميم مشتركان في الغنة الغنى لا تكون إلا في والميل طيب هنا الإقلاب له ثلاث صور ثلاث صور صورتان في النوم من كلمة ومن كلمتين وصورة في التنويل في النوم حول من كلمة حول بطل أن بءهم ام من كلمه من كلمتين من بعد ومن بلغ معنى قبل عند الاخفاء السؤال القادم اكون عرف الاخفاء لغه واصطلاحا والله تعالى أعلى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك شكر الله